آيات يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا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 أوليا ءايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس سيفتمنو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم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 وَتَلُومُ اللَّهَ أَنَّ يُفَكُّن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ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 ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذك إلا ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى ادن قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يوخر الله نفسا ذا جاء آجلها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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أَكَأَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِيَسَ الْمُصِيرِ لَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُومِ الْلَّهِ يَهْدِ قَلْبًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ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 لامِن ازواجكم واولادكم عدو ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم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 والله شكور حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا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 واللاهي اثن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللاهي لم يحضن وَأُولَاتُ لَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له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 فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَاتِهِ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسري يسرا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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي للباب الذين آمنوا قد نزل الله إليكم ذكرا رسولا يتدو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يومن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات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 وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواده حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات واذكار يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله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 إلى الله توبة نصوح عسا ربكم عسا يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنها يوم لا يخز الله النبي يوما لا يخز الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين صدق الله العظيم